بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رتقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وذي الآخرة هم يوقيون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المسلحون إن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 يَقُولُ بِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ طَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ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 ما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمي بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب السماء رَعْدٌ وَرَقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا مِنَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ محيط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 على فأتوا بسورة مَن عَلَى عَابِدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دُونَ اللَّهِ إِن كنتم فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَا نَفْعَلُ فَاسْتَقِمْ كَمَا عَلَّمَكَ رَبُّكَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها كلما رزقونيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به, وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن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 يَهْدُونَ سَاطِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ غُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله وكنتم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 اَسْمَاءُ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه الشجرة, الشجرة فتكونا من الظالمين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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِي مِنكُم هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم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 ولا تلبسوا الحق للباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمَن كَفَرَ فَلاَ نُصَلِّيهِ وَلاَ نُطْعِمُهُ وَإِنْ جِئْتُم إِلَيْنَا لَا نُطْعِمُكُمْ وَإِنْ سَأَلْتُمُونَا مَاذَا نُرِيدُهُ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 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ لَهَبَائِكُمْ يالذَذِفونَ ابن كم وَيَستَحيونَ لِس أَكُم وَكذَلِكُم بَل أُر رَذْبكُ مظين وَإِذفَرَقُنا بِك بَحرَفَ جَينكُم وَأَوََقُناَا آانَ فِعوْونَ وَأَ تُ وَإِذْ أَوْعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكرون. وَإِذْ آتينا موسى الكتاب على الفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلنتم أنفسكم باتخاذكم الأجل فتوبوا, فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استفقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجرة فجرت منه اثنة عشرة علما قد علم كل أماس مشربهم.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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقة ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واجتروا ما فيه خذوا ما آتيناكم قُوَّتِ وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ اتَّوَلَيْتُمْ عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم من أَوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا هَانِكَةً لِّمَا بَيْنَ هَذِهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالُوا أَسْمَعَ اللَّهُ وَنَحْنُ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 قال إِنَّهُ يقول إنها ذقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه سَفْرَاءُ آفَاقُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاوِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إني الْبَقَرَةُ شَاهِدَةً مِّنَّا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَاهِدَةٌ لَّنَا وَإِنَّا لَمِنَ قال إنه يقول إنها ذقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت للحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِدٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْلُبُوهُ بِبَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وإن منها لها أهلط من خشرة الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن كَانَ لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَافِظَكُمْ بِهِ يُحَافِظُكُمْ بِهِ عند رَبُّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوْ لَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمِنْهُم مَّن لا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا هُوَ آمَنُوا وَإِنْ هم إلا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ ۚ سَنَقُولُ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ ۖ لَيَسْتَهزِئُوا بِهِ ۗ ثُمَّ نَدُوقُ عَذَابَ الْحَسْتِ كتبت أيديهم وغيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَكَ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَغِذْهَا لِبَنِ إِحْسَانٍ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ثم توليتم ثم توليتم إِلَّا قَلِيلًا فَكُنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم تَزَاهَلُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَزَاهَلُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُّوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَلَا إِلَى اللَّهِ كَمَا اشْتَرَى الْحَاسِدُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هم وَلاقدَ آتَنا موس الكِ كَذا وَقَ بنا مضَع بوسُ وَآتَنا عسَ بن ممذناتِ وَأَدنا بوح القُدس سَكُ م جَ أَكم ررسُول بِمَا لا تَْواءفُسُك مستدك بر اسْتَكْبَرْتُمْ فَخَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَخَرِيقًا تَقْتُنُونَ أَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الْغِلَّ دَلَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَطَلِيلًا لَّا يُؤْمِنُونَ وَمَن مَّعَى كِتَابٌ إِنَّ إِلَٰهَكُمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ وكانوا, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَن مَّا جَاءَهُم فَلَن يُؤْمِنُوا سَلاَءَنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَ حَتَرَهُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ضُرًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَغَضِبُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبيناج اتخذتم العجل من بعده وأن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 ما نكون منكم منتم المؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة ان جعل الله خالقه من دون الناس فثمن الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياته هو من الذين ومن الذين اشركوا وجه احدهم له يعن و الفسد وما هو بمزحح من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب اى يعن والله بصير بما يعملون كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَنْ جَادَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 مُصَدِّقٌ كُلَّ مَا مَعَهُم مِّن بَشَرٍ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِم نَرَى فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ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 وَمَا يُعَيِّمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ قُلْنَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ إِلَيْهِ مَا مَنَّ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 لهم آمنوا واتقوا لنا سوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الأمين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 دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وان يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سبيلا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَجُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ أَنْ آتَاكُمْ مَا أُوتِيَ الْمُؤْمِنُونَ ظَاهِرَةً مِنْ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 نالله الذين اتخذوا الاله نصيرا وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودن او مفارا تلك امانيهم قل ها تذرها لكم كنتم صادقين بلا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 مَصَارًا وَقَالَتْ إِنَّ الْمَصَارَا لَمَسَكِ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ فَاللَّهُ يَشْهَدُ لَيْلَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ كَانُوا فيه وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تغلوا فتم وجه الله إن الله واسع عنه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون بجير السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فاكون وقال الذين وَأَوْ كَأَنَّهُمْ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَد بَيَّنَّا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا تُسْأَلُ وَمَا أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى كَالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَ من العلم ما لك أن الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعملت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ مُنْشَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريته قال لا يبال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا واتخذوا من مقام وَه بِن إلَى إذراهم وَإسْنَ علَ أَطَهر بَثَ للِق إفينَ وَعَكثين أَطَحيرضَْت للِطَِّ فينَ وَعَكِثين وَروطكَ وَإِذْ خَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّنَا هَذَا بَلَدٌ آمِنٌ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَغْنِهْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر كَمَا وَمَن كفر فتمتعو قليلا ثم اضتره الى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وألنا مناسكنا وتب علينا التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز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 وَصَاغَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اسْتَقَرَّكُمْ الدِّينِ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اسْتَقَرَّكُمْ الدِّينَ فَلَا تُرْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ قَدْ جَاءَ رَبُّكَ بِالْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِي آدَمَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي إِذْ قَالَ لِبَنِي آدَمَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهًا وَإِلَٰهًا آيِكُمْ قُلْ نَعْبُدُ إلهك وإله آبائك اُقِنَّةٌ وَاحِدًا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا يعملون. وقالوا كنوا هودا أو مصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وَمَا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إِلٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا لا النَّبِيُّونَ من ربهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتلوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَذِكْرُ رَبِّكَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ يُصَلِّغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونَ عَلَىٰ مَا لَا يَمْلِكُ اللَّهُ وَهُوَ ربنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط كانوا, كانوا هودا أو مصارا قل أأنتم أعلم أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَأْمَنُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا كسبت ولك مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتٌ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن طِبْعِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ كريم وكذلك جعلناكم امهات وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنَّاسِ لَرَوْفٌ رُّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَغَيُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قُذْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَهُ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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن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 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث فرجت فعل ودهت شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فعلون روحكم شطره لألا يكون لما لَا يَكُونَنَّ مَا فِي عَلَيْكُم حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ وَلَّوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِ وَلِأُتِينَاكُمْ مَا مَتَّعَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ ويعلمكم الكتاب والركنة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا دعينوا بالصبر والصلاة إن الله الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر كل الذي مكف كث لل الذي ييعف ل معلا ربا عند المحور واداء ال اليه باخسان ذلك تقطيعكم نروزكم فمن عدى بعد ذلك فله عذاب للذين اللي متفق <تصفيق> واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبهر من الخيط الأسود من الفجر فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واستقوا الله أن الله الحج أشهر المحظومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفت على فسوق ولا جدال في الحج وما تصالوا خير يعلمهم الله وتدودوا فإن خير فادي التقوى واتبقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحراها فاذكروا الله عند in <laughs> What? Uh -huh. and <laughs> love الله لا إله إلا هو الحيل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشتر عنده إلا بإذنه يغلم ما Or I Amen. من الأمهار تجري من تحت